بالاشتراك مع شركة النور للصوتيات والمرئيات يقدمان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يعلم إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا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 توقفنا بالامس يا عم عندما بدأ الامام في شرح المسألة الاولى من مسائل الايه الرابعة والعشرين من سورة النساء وكانت حول قوله تعالى والمحصنات نعم فماذا قال الامام قال الامام ان التحصن التمنع ومنه الحصن لانه يمتنع فيه ومنه قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم أي لتمنعكم ومنه الحصان للفرس لأنه يمنع صاحبه من الهلاك والحصان المرأة العفيفة لمنعها نفسها من الهلاك وحصنت المرأة تحصن فهي حصان فتح الله عليك يا بني نستطيع الآن أن نواصل لقائنا مع الإمام فهيا بنا الى الكتاب الجامع وامامنا القرطبي والان يا اخواني نستكمل ما كنا نقوله امس مصدر حصان الحصانه والحصن كالعلم فالمراد بالمحصنات هاهنا ذوات الازواج يقال امراه محصنه اي متزوجه ومحصنه اي حره ومنه قوله تعالى في سوره المائده والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب ومحصنه اي عفيفه قال تعالى محصنات غير مسافحات وقال محصنين غير مسافحين ومحصنه ومحصنه وحصان اي عفيفه اي ممتنعه من الفسق والحرية تمنع الحرة مما يتعاطاه العبيد قال تعالى في سورة النور والذين يرمون المحصنات أي الحرائر وكان عرف الاماء في الجاهلية الزنا ألا ترى إلى قول هند بنت عتبة للنبي صلى الله عليه وسلم حين بايعته وهل تزني الحرة والزوج أيضا يمنع زوجه من أن تزوج غيره ويستعمل الاحصان في الاسلام لانه حافظ ومانع ولم يرد في الكتاب وورد في السنه ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم الايمان قيد الفتك ومنه قول الهذلي فليس كعهد الدار يا ام مالك ولكن احاطت بالرقاب السلاسل وقال اخر قالت هلم الى الحديث فقلت لا يابى عليك الله والاسلام ومنه قول سحيم كفى الشيب والاسلام للمرء ناهيا المساله الثانيه اذا ثبت هذا فقد اختلف العلماء في تاويل هذه الايه فقال ابن عباس وابو قلابة وابن زيد ومكحول والزهري وابو سعيد الخدري المراد بالمحصنات هنا المسبيات ذوات الأزواج خاصة أي هن محرمات إلا ما ملكت اليمين بالسب من أرض الحرب فإن تلك حلال للذي تقع في سهمه وإن كان لها زوج وهو قول الشافعي في أن السباء يقطع لا وقاله ابن وهب وابن, وابن عبد الحكم وروياه عن مالك وقال به أشهب يدل عليه ما رواه مسلم في صحيحه عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا الى اوطاس فلقوا العدو فقاتلوهم وظهروا عليهم واصابوا لهم سبايا فكان ناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من اجل ازواجهن من المشركين فانزل الله عز وجل في ذلك والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم أي فهن حلال لكم إذا انقضت عدتهن وهذا نص صحيح صريح في أن الآية نزلت بسبب تحرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن وطء المسبيات ذوات الأزواج فأنزل الله تعالى في جوابهم إلا ما ملكت أيمانكم وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي وأحمد وإصحاق وأبو ثور وهو الصحيح إن شاء الله تعالى سبحان الله الحمد لله والله الله أكبر واختلفوا في استبرائها بماذا يكون فقال الحسن كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستبرئون المسبية بحيضة وقد روي ذلك من حديث أبي سعيد الخدري في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض ولم يجعل لفراش الزوج السابق أثرا حتى يقال إن المسبية مملوكة ولكنها كانت زوجة زال نكاحها فتعتد عدة الإماء على ما نقل عن الحسن بن صالح قال عليها العدة حيضتان إذا كان لها زوج في دار الحرب وكافه العلماء راوا استبراءها واستبراء التي لا زوج لها واحدا في ان الجميع بحيضه واحده والمشهور من مذهب مالك انه لا فرق بين ان يسبى الزوجان مجتمعين او متفرقين وروى عنه ابن بكير انهما ان سبي جميعا واستبقي الرجل أقر على نكاحهما فرأى أن استبقاءه إبقاء لما يملكه لأنه قد صار له عهد وزوجته من جملة ما يملكه فلا يحال بينه وبينها وهو قول أبي حنيفة والثوري وبه قال ابن القاس ورواه عن مالك والصحيح الأول لما ذكرناه ولأن الله تعالى قال إلا ما ملكت ايمانكم فأحال على ملك اليمين وجعله هو المؤثر فيتعلق الحكم به من حيث العموم والتعليل جميعا إلا ما خصه الدليل وفي الآية قول ثان قاله عبد الله بن مسعود وسعيد بن المسيب والحسن بن أبي الحسن وأبي بن كعب وجابر بن عبد الله وابن عباس في رواية إكرمة أن المراد بالآية ذوات الأزواج أي فهن حرام إلا أن يشتري الرجل الامه ذات الزوج فإن بيعها طلاقها والصدقه بها طلاقها وأن تورث طلاقها وتطليق الزوج طلاقها قال ابن مسعود فإذا بيعت الامه ولها زوج فالمشتري أحق ببضعها وكذلك المسبية كل ذلك موجب للفرقة بينها وبين زوجها قالوا واذا كان كذلك فلا بد ان يكون بيع الامه طلاقا لها لان المراه محرمه على اثنين في حال واحده باجماع من المسلمين وهذا يرده حديث بريره لان عائشه رضي الله تعالى عنها اشترت بريره واعتقتها ثم خيرها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت ذات زوج وفي اجماعهم على ان بريره قد خيرت تحت زوجها مغيث بعد ان اشترتها عائشه فاعتقتها لدليل على ان بيع الامه ليس طلاقها وعلى ذلك جماعه فقهاء الامصار من اهل الراي والحديث والا طلاق لها الا الطلاق وقد احتج بعضهم بعموم قوله تعالى الا ما ملكت ايمانكم وقياسا على المسبيات وما ذكرناه من حديث بريرة يخصه ويرده وأن ذلك إنما هو خاص بالمسبيات على حديث أبي سعيد وهو الصواب والحق إن شاء الله تعالى سبحان الله لله سبحانه وتعالى الحمد لله الله الله الله أكبر وفي الآية قول ثالث روى الثوري عن مجاهد عن إبراهيم قال ابن مسعود في قوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم قال ذوات الأزواج من المسلمين والمشركين وقال علي بن أبي طالب ذوات الأزواج من المشركين وفي الموطا عن سعيد بن المسيب والمحصنات من النساء هن ذوات الأزواج ويرجع ذلك إلى أن الله حرم الزنا وقال الطائفة المحصنات في هذه الآية يراد به العفائف أي كل النساء حرام وألبسهن اسم الإحصان من كان منهن ذات زوج أو غير ذات زوج إذ الشرائع في أنفسها تقتضي ذلك وفي قوله تعالى إلا ما ملكت أيمانكم قالوا معناه بنكاح أو شراء هذا قول أبي العالية وعبيدة السلماني وطاووس وسعيد بن جبير وعطاء ورواه عبيده عن عمر فادخلوا النكاح تحت ملك اليمين ويكون معنى الايه عندهم في قوله تعالى الا ما ملكت ايمانكم يعني تملكون عصمتهن بالنكاح وتملكون الرقبه بالشراء فكانهن كلهن ملك يمين وما عدا ذلك فزنا وهذا قول حسن وقد قال ابن عباس المحصنات العفائف من المسلمين ومن أهل الكتاب قال ابن عطية وبهذا التأويل يرجع معنى الآية إلى تحريم الزنا وأسند الطبري أن رجلا قال لسعيد بن جبير أما رأيت ابن عباس حين سئل عن هذه الآية فلم يقل فيها شيئا فقال سعيد كان ابن عباس لا يعلمها وأسند ايضا عن مجاهد أنه قال لو أعلم من يفسر لي هذه الآية لضربت إليه أكباد الإبل قوله تعالى والمحصنات إلى قوله تعالى حكيما قال ابن عطية ولا أدري كيف نسب هذا القول إلى ابن عباس ولا كيف انتهى مجاهد إلى هذا القول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر في لقاء اليوم يا عم تحدث الإمام عن نكاح المسبيات ونكاح الإماء وأشار إلى أن المحصنات هن الحرائر نعم فماذا عن زواج الحر بالأمة هل هناك شروط لهذا الزواج نعم هناك شرطان يرى الجمهور أنه لا يجوز زواج الحر بالأمة إلا بهما أولهما عدم القدره على نكاح الحره وثانيهما خوف العنت واستدلوا على هذا بقوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات الى قوله تعالى ذلك لمن خشي العنت منكم وان تصبروا خير لكم